منه لتوالى ربه وذكرى المؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تلقو كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائدون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَكُصَّنَّ عَلَيْهِمْ دَأْبَ عِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَافِلِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ومن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون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 لأيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن سمائرهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذكوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم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 وقايسهما إني لكما لم لنا صحين فدلهما بغرور فلم ما ذاك السدرة بلت لهما ثوأتهما وطفق يخصفان عليهما ميوم ورك الجنة وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَكُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْنَا وَتَرْحَنَا لَنَكُونَا من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون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 إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا السياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فأحسة قالوا وجدنا عليها آباء الله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون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 حتى إلى جاءتهم رسولنا يتوّفونهن قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من التن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أفراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم, فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعفون لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوكوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها سَتُفَتَّحُ لَهُم أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ لَا تُفَتَّحُ لَهُم أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِدَ الْجَمَلُ فِي سَنَمٍ خَيَاط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاج ومن فوقهم وواس وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنون وَعَامِلُونَ الصَّالِحَاتِ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي يحتيم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هداه الله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 قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم أذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذي لا يصل عن سبيل الله ويبغون أعوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب على الأعراف رجال يعرفون كل بسيماهم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 جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادا أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين نتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغروتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون و ندا أصحاب النار اصحاب الجنة آن آفیض علینا من الماء او مما رزقكم الله أخذوا دينهم لهوا ولعبا وغروتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون كتاب فصلناه على علم منهدو ورحمة لقوم يؤمنون هل يغضرون إلا تؤيل يوم يأتي تؤيله يقول الذين نسواه من قبل قد جاء رسل ربنا بالحق فهل لنا, فهل لنا من سفع آها فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن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 السحاب بین يدي رحمته حتى اذا قلت سحابا فيقال ان سوقناه للبلد الميت فانزلنا فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذا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 لقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إنني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إن الله راك في ظلال مبين قال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 ذكر من ربكم على رجل منكم ليُذركم، ليُذركم، وليتتقوا، ولعلكم ترحمون.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 وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتكون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين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 أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمٍ رَّحِمُهُمْ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَ إِلَّا إِلَى أَن لَكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَنِ اتَّخَذْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آباء. فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء إن سَمَّيْتُمُوها سَمَّيْتُمُوها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بنا من سلطان فانتظروا تنتظروا إني معكم من المنتظرين فَأَمَّا جِنَّهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعَنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ خَافُونَ صَالِحَةً قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَجَاءَتْ كُنْ بَيِّنَةٌ رَبِّكُمْ هذه ناقة الله لكم آية فذروها فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واقرو إبْدَعَ لَكُمْ خُلَفَاءَ أَمِيرٌ بَعْدَ عَادٍ وَبَوَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَتَمْكُنُوا فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفون من آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه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 فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذت أمور وجبت فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولع عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ولا صحت لكم ولكن لا تحبون النصحين.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 واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنون الذين ارسلت بهم وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملاء الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أول تعهدنا في ملتنا قال ولو كنّاكارهين قد افترينا على الله كذبا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 وَنُصَّحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَثَّى عَلَى قوم كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنَ الْنَّبِيِّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرْرَ إلَّا عَلَّهُمْ يَضْرُرُونَ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا قالوا قد مسأذا أن الله وَسَوَّاهُم فَخَذْنَاهُمْ فَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا وَلَكِن كَذَّبُوا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 بسحر عظيم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 لأقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلب أجمعين.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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساء أَهُم وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يَوْرِثُهَا مَنْ يَشَاءُ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 ولقد أخذنا ألف فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاء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 وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسونونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَو موسى مسَفَلَ ليلة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 خر وموسى صعقة فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إصطفئك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكم من الساكرين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 وَالدَّخَاذِ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عَدْلًا جَسَدَ لَهُ خَوَار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 والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآلنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الوَضْبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِيهِ نُسْخَتُهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ من قبل وإياي أتهلقنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهمْ حِيتَالُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرُوعُهُ وَيَوْمَ لَا يَسْبَتُونَ لَا تَأْتِيهمْ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 نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا بَئِثًا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَلُهُ عَنْهُ قُلْ نَالُهُمْ كُلُّ قِرَدَةٍ خَاسِئٍ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِن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 ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآثرة خير للذين يتكون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجراء يرى المصلحين وَإِذْ نَقَنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ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 بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فسلخ منها فأتباع الشيطان فكان من الغاوين ولو سئنا لرفعناه بها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 ихم الغافلون وللله الأسماء الحسنا فدعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجازون ما كانوا يعملون ومن خلقنا أمتي يهدون بالحق وبه يعدلون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 يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله و لكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيبة لست أكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون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 فمرت به فلما أثقل الدعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحٌ جَعَلَ لَهُ شُرَكًا فِي مَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُنَّ لَهُ النَّصْرَ وَلَا أَفْوَهُ فَسَأَهُم يَنصُرون وَإِن تَدْعُوهُم إلى الهدى لا يتبعوكم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 وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ الله إنه سميع عليم إن الذين تتقوا إذا مسهم طاووا فهم من الشيطان تذكروا فإذاهم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون